إثنان، استمع للجمل الآتية وأعدها عندي ضغط مرتفع درجة حرارتي مرتفعة ارتفعت درجة حرارتها بسبب النزلة تناولت الدواء بسبب الصداع